يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع للقييد او قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي اعوان شيطان مريد من يهده الله فلا مذل ومن يضلل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله خير النبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نتجهي تأس Ава рагаси алейхи салот ва салам бир дуконги буқа раъи буқа бечсинги буқа ава рагаста буқа луқа луқал хас сажолазо битсингу неч ас унич го қасди аллоҳ аз қомбата иншааллоҳ кетпитина ава рагаси алейхи салот ва салам кин ай эс лу хас сажол иси раъи حاكمت أدعنا والله السلام عز وجل أورغسي عليه الصلاة والسلام هنا خاصة كتاق قواتا بعين دراعي تنجي عليه الصلاة والسلام راعي لبعنا تشويقي أسئلوغي لعدم دراعي لرجال إلا سأقول أبو ذر للغفاري رضي الله عنه أورغس عليه الصلاة والسلام أبو نيلة إني ما لا ترون حتى نريد بي خليله نوجد بي واسمع ما لا تسمعون ادرا اسغلاء ان نوجد راع الله اطلت السماء ادوجي ملائك زبز علميثا زوبلص حارث ابونيلا وحق قالها انتيط ليس حق ثني له هذي شيء لي حقها حقها بسببك كان ما فيها موضع اربع اصابع اين ياني هچ الكتروني جبق ام ققيريشتونه ان سيباك الا والله أورق عليه الصلاة والسلام هيدو لوق الله أستثن لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا نجد الثالبك أرأني ديت الثالب نجع داهو لي الحقي لآن ولا بكيتم كثيرا نجع من عدز ولا خرجتم إلى السعودات نجق رقنا نقضون رقنا نقضون رقنا نجقوا الإخو رقنا, رقنا, رقنا, رقنا, رقنا تجعرون إلى الله تعالى Allah has the Rusun, Allah has the San khasar khid Allahbabun, Allah has the nafs hau udir an harun. Nujh heidna qad iraqiniruk anayin abu lugo awaragasa alayhi salatu wassalam. Nikita hadith aljani sambidjana awaragasa abu lugo in alayhi salatu wassalam jinda thhalibki, jinda ra'u lipki, jinda bikhulibki, buk unin nujidab ra'u larebki, lhalari bihularebki, توقيت حينها ذاك عليه الصلاه والسلام راعي زبل ازل باب رجل بهرت بابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اسالجو كان رسول الله الله عليه وسلم يوم وجبريل على الصفا توقيتها اول عليه الصلاه والسلام جبريل ملك عليه السلام قال غرق قليلا صفا والحنب من غيره ادا ان الصفا والمروه من شعائر الله الله سبحانه حج في بيته بض علمه بجهاد سبغ صفا ومروه صفا ده مروه مروه ده صفا ده مثل سب السعي حنوسو ايجا نو سوق كذاصا نو سوق هب صفاي قالت ادروك اني لا عليه الصلاه والسلام و قال لي جبريل عليه السلام فقال هنجي اورك اس ابو ننتجي عليه الصلاه والسلام هسه انت امنيتي نطورز كي دي نتشوك اورك سور تشكرسو قفلجي سيندي هدسخدو هدجي عتشجون جيجي دونا خطور كيرولن عبدنيلجي نيتكودس بالحق حقذهم نويت اروا الله عليه الصلاه والسلام ما امساد آل محمد صفته من دقيق صفته من دقيق محمد الاهلوي سخط اجيله إلا ذهب وانسبن او بمعنى جهل ولا كف ولا كف من سويق بوجينه سخط هات محمد الاهلوي قصيس هو دوات خط الله بن جيد خنجوديين أوليغو عليه الصلاة والسلام فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هددا في السماء أفزعتهم أورغس أبو رب راعيكوتين عمر خخكو كيش دسان أورغس تراع رب هارات فتاكب هارات بثاني يرحوك إذا رهارات مالدسا اوراق عليه الصلاه <سؤال> والسلام غداي ابو السعاده جني زبلدسن هي درع عليه الصلاه والسلام امر الله تعالى القيامة ان تقوم جبريل الله اس امر يش قد شيز امر الله تعالى القيامة ان تقوم جبريل الله اس امر و شبورا قيام اس قد شذ فقال جبريل اس ابو النتي عليه السلام لا ولكن امر اسرافي هابچ وتنا امر محمد كين بوغونانگی الله اس امر و هبون اسرافي الملائكه عليه السلام رشت اين فنزل اليك بما فاتيح خزائن الارض هو رشت انا دوكي دونيالة الخزينة بي دونيالة الخزينة بزوك ألالك روسون هوريشت أنا دوكي و أمرني ديدي الله سن أبول جبريلة أن أعرض عليك ديدي ستودا تيت أس بيشي تيزي أسيرو معك جبالة تيهامة زمردن ويقوت أي دودا تيبي باچين دوية تيزي تيهامة ابول جو أبول جو Bukahib Hijazatul Oblast, Bukahib Yamanasul Oblast. Ebugo oblastin ojo, sub kim buguni subaq al Abujo. Ti hama yasul mu'abdul duira chen bukinin, duye tede Muhammad Izumrutni, yasmani safir, rubin, yaqutni وَذَهَبًا وَفِضَّتًا هدنان عَرَطْ مَسَدَالْتُمْ هل دي سوري زابون زوب آبو مُررون هل دوية تلزي فَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكَ دوية محمد دوست أس بيشيلا دوية مونوك إني خانجي آواركنجي شئت نبيًّا عبدا دوية بطلاني محمد دوست أس بيشيلا مونوك الله سبسيت أو لاغجي آوار فاومأ اليه جبريل جبلنا سيسته ان تواضع تودا دورق نفس سعديه عن ابي محمد النبوه فقال تنجي اورق سعديه السنات وسن جوابها بوندا حبك هبو ان اورج صد دنيا تهش روتلي روتلي هتشف زيرابي بل نبي عبدا ثلاثه الله او لكي ابنها اوراجع عليه الصلاه والسلام فلو اني قلت دي سابره اني نبيا ملك خانك اورك انك دون اب لا سارت الجبال مع ذهبا دي صدق لي تكون رج انا المرو يا من مرهم رك انا عندي سيد مر ابن اقولك اوراجع عليه الصلاه والسلام هيدينك اوراجع سول راعي يخص جلز دسبوك انا ايجين دعين زدرايه يخص جلز دسبوك انا مشكين ازو خبل جنبوك بعذب استبراء لبوك جنني كر عدم استيبوت لخبل جنبوك نعذب راعي ورفيده اما اورق است عليه السوره توسم راعي لبوك اني لا روى مسلم في عن زيد بن ثابت اسن رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط البنى نجاح وعندما يتحدث البنى نجاح يتحدث عنه في مقابل ويساعد ذلك في مقابل ويساعد بنا إذا كانت تحدث به بغلته فكادت تلقيه ويساعد ذلك في مقابل حتى يتحدث عنه في مقابل وإذا أقبر ستة أو خمسة سينجي زايتو كنا سابيتيت او لوكو هيني هيباك ادسيفوك ان شوكو ياكي انتكوخو فقال صلى الله عليه وسلم اورجس ابوني من يعرف اصحاب هذه القبور هيده الهادله ش شل شلال خبالجان العدم لنا فقال رجل اصحاب زوتيا زوتس دي انا ديده طلب فقال الله عليه وسلم اورجس ابوني ماتاماته كيد دلال عدم الخارينا الأبن قال وتيس أون في الإشراك الله سيشيرك أبوله بزمانة خارة عدمه لغهل هل لغهل الله سيشيرك أبوله لغهر عدم فقال صلى الله عليه وسلم أولاقس أبن الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها حقنا هذه الأمة هذه ابتلاة أعقب في حالة الحبكة ونحن نحن نعلم فلولا ألا تدافنوا نجدت إلى حينقياه كتكثة تتعلم أنه يكون هناك حينقياه حينقياه تتعلم هذا يكون هناك حينقياه لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه قال نج... الله أستهار الله نوجيت راع حسابي هب دي دراع ولي بك خبلوا عذابو هراتن اما ديته هر انا نوجي ايد ناس دا سكولا چيگي اوراغاستا ان زراعي والسلام ابو سعيد الخدري اسوليه الله تعالى عنه اورقس عليه الصلاه والسلام لعنيت سهلات ها وحني قذا بوله هرات تينجي جبريل واقني لعلي عليه السلام اورقسوقي اورقس ابوني عليه الصلاه والسلام ما هذا الصوت يا جبريل شبن هب على بهرات الجبريلين ابو خا تينجي هذه صخره هوت من شفير جهنم هابوكينا بورتن ارا بودي جنقير جزاحتت وتا تو رعال قوالا رعادسان بوتون ارق غچيل ارق من 70 عام فقل انت كسونه في فهذا حين بلغت قعرها هب هرثي بوجلسين كي هبوتن نورد شرب مقطعه بقربها فاحب الله ان يسمعك صوتها الله سيجيبك ثنيرا هب غنچيل ارق قد راي زابيز محمد فما رؤي رسول الله إن كي عليه الصلاة والسلام ويكيش إلا ضاحق من أفئ كالتون ويثون تأغراهم كأخريات ويثون لعيش إلا أوراق عليه الصلاة والسلام حتى قبضه الله عز وجل الله سهيو اسو روح كيبوصن دونيالة ناقوة جنعان هذه ننويش إلا أوراق عليه الصلاة والسلام هذه نبكو اورغاست عليه الصلاه والسلام يسوم ذراعيته خاص جوازه كولا اورغاست عليه الصلاه والسلام خبتو قرق يجو تشياسول عذابو كوتا كاسلو ابن عباس رضي الله عنه اس ابو عليه الصلاه والسلام مدينه مكه في سوق قدس اسكو سن انو كان اغو انساناسو حرك جل خباجني عذابوا تروق العدم ازو تيجا اورقس ابو لي عن عليه الصلاه والسلام انهما يعذبان وما يعذبان في كبير حكتمو هيك يا اوجيدي له هيك يا اوجيا سي عذاب طولو كنا اقول اورقس والسلام كين بو بنيتيلا هل زي عذاب طول ثم قال تنقي اوركس ابون تنقي عليه الصلاه والسلام بل كان احدهما لا يستتني من بوله اما هو قني دي لجين ديركوك اشوداسا رات سراقه فيابولاروتشي ولوقابي دينا تواتسال هناك عند ام سامبوكيني شيوچوغونانيغي خالا او دي ارد مي خالا یوتی اساس جیندیکو نفس حداخدو خال کوی یوتی اساس قطی باچقن طو عزی انجی دیر باچقن یی قواش یجو حداخدو خال کوی ادمو حداخدو خال کولی هچونانی هتو خابل جن عذاب بوکونیتی بیان حبلو بوگو اورا گس علیہ الصلات والسلام تب ایش <تصفيق> هزي قي يا زي كو عزق طلبوك الى اما عزق طلب هيك الى جيبها برب اني كودي يا وكان الاخر شوكياوكي وكان الاخر يمشي بالنميمه اما شوكياو يتنقلواك ان علوق قديدين على واتساب هر يوليو ما تصال هاريال غتلك ما والله الله عزبت غت حق ابراهيم ابو عليه الصلاه والسلام كده ساعه لاعبي ما تصال حبو قدر عدمه وير يجت اشهد السيراده صلى الله عليه وسلم كي عند قومه هدينgo امام احمد تروات بن بيتوgo ابو أمامة رضي الله عنه يا سهس مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر كنتكت بعلى القلب ان الى اركب ثانينا غرقدس خبلس 120 وكان الناس يمشون خلفه عدمًا دي الأورغزت خدو خدو ريك ألقام قال فلما سمع صوت النعال أورغزت خدو رجع إن عدمزو ختلزو هرات رع رمي خالصا وقر ذلك في نفسه بجلد الهسو نفسجا لك كان الأمر فجلس حتى قدمه أما قدمهم أمامه. تنجي أورغ عددت عن الله سل الله عليه وسلم هل عدمت سري رجاز فلما مر ببقيء الغرقة تنجي او خبلاس اسكوا سنعرمي خطنا غرقة من أبل. إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين اقول اخبوك اني لك اقول اخبوك اني لك قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم اولاك عدودت عني اي اولاك الحلقاني فقال اولك اسعب الله من, من دفنتم هاهنا اليوم؟ Hani nücetsu nukunuk ca aishaldiyantikhani avaregasa. Qalu gud ki abnu fulan wa fulan. Havgi havgi yinan abun. Qalu ya nebiyyallaha wa mazak? Tinge eski kuli shidil tuhara avareg. Wa allaha sulu bi cha sulu avareg. Wa allaha sulu avareg. Qal avaregasa amunila. Amma ahaduhuma fekana la yatenazzehu minal baul. Amma hedutoni gudila. هودي لاجي نديرك اشو دا صرات سرقه فيها بوار تشو قواني لا اما تشو جيودي لا مازال يابون خدارلو تشو ان عدمت ضطر واخذ جريده رطبه فشبقها تنقي اورقسه جيجي عاد كيب جامستاك يغوت قتلوا عقلب وصاني اورقسه يد قطاني اورقسه يد ثم جعلها على القبرين تنگی حققيا سبوتتو ايا بيقول خبالا قالوا يا نبي الله والله حس نبي ان ابو هذا شلدت وجهها وجه بي في قال ليخفف عنهما هاكيا ذو عذب داف يا سبوك انفعوا ابن قالوا تنگی اصحاب يا رسول الله ابن الناس حتى متهما يعذبان كيتلي عندي الروق ارسيو عذبو ان يخبال جنن تخانل فقال اورجسكي اونينا غيب لا يعلمه الا الله هبقنا بسكثي الله استغرو نجي طلري ولاولا تمز اي نوجتي لا قطم كل الروق انجداني نوجركو بوك إن كل خشوع تستكي الله استكثي تستك ركفه نوجلك انجداني اي نوجرك قلوبكم في الحديث نجدد خبرك العمير حبول بوكيچباند نجدت فائدة هچي جندسن شي بعيخايل هچي هتن لا ساميع تما اسمع دي دراعو لج نوجد الى انه الورقه سعليه الصلاه والسلام التي انكرتنا دلوقتي متت قصدتها باهتنا حبك انا والسلام عينه دراعيه خاصه جوازه سچو يتريتار هنجل ميكلي گروق صحيا درس ميكليت زاب هني را على الجوهر الجنصم يتكني كيكو درس روسي ريكيل نيك كي صون روك نيك كيلا اوره بس عليه صلاه وسلام بيانها بورغا قيم جوهر درس خاصكو تنجدينا لواتن تيلاستو فيقي حقا